بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عبيد ابن عبد الله ابن سليمان ابن سليمان الحمداني الجابري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته. إن هذا الوباء جنود من جنود الله جل وعلا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فلا فلا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وسؤاله وسؤاله رفع هذا البلد وتفريج الكربة التي أصابت المسلمين عامة وغيرهم خاصة في جميع البلاد، فالواجب الوجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان ذا معصية فإننا ننصحه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه عند الترمذي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والغرغرة هي حشرجة الروح في القربطان يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين المرء ملك الموت فلا توبة حينئذ فإني أنصح جميع أهل الإسلام وأهل السنة خاصة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل غرغرة الأرواح في الحلاقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أملاه عبيد بن عبد الله ابن سليمان الحمداني الجابري بعد عصر الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر من شهر رجب عام من شهر رجب عام عام واحد وارضعين وأربعمائة وألف وصل الله وسلم على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحصل الله عليكم بارك الله فيكم إزاكم الله خيرا